وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر ثم يأتي يحيى بروايتي عن مالك بان مالك يقول سمع اهل العلم او من اهل العلم من يقول انه يكره الرمي متى حتى ايه حتى يطلع الفجر مالك يكره الرمي يعني من ت... مع انه يقول يجوز النزول من المزلفة بعد حط الرحم ثم هنا يقول ويكره الرمي قبل ان يطلع الفجر يبقى يجوز النزول مبكرا من الليل ويمنع التبكير تبكير بإيه؟ بالرمي اذا ينزل في نوع ينتظر في منه فاذا ما طلع الفجر يرمي هكذا يقول مالك وقول مالك سمعت أهل بعض أهل أمي يكره يقول الباجي عن تلك الكراهية المنع بمعنى التحريم وكلمة مالك أكره كذا اصطلاح قد يكون عند البقية الآئمة لأنه الأمر الذي يتردد بين الجواز والمنع وهو إلى المنع أقرب أو الأمر الذي لم يأتي فيه نص صريح يتورع الإمام رحمه الله أو الأئمة رحمهم الله جميعا أن يقول للشيء حرام وليس فيه نص تحريم مخافة أن يدخلوا تحت الآية الكريمة ولا تقولوا إيش لما تصفوا الكذب وهذا إيش وهذا حرام ليه تختاروا على الله قالوا نخشى أن نفتري على الله كذبا بتحليل أو تحريم لكن كلمة الكراهية الكراهية أعم كل محرم مكروه وليس كل مكروه محرم فإذا قال أكره هذا تقول أكره الخمره أكره السرقة وهي محرمة لكن الكراهية أعم ولذا الباجي يقول كلمة مالك يا بعض أهل العلم يكره يعني يمنع فتكون كراهية تحريم او كراهية حظر او كراهية منع ليست مجرد كراهية التنزيه فيكون الامر عند مالك يرخص في اول الليل ويمنع الرمي حتى بعد طلوع الفجر ثم يقول ومن رمى فقد حل له ايش النحر اذا لا يجوز نحر الهدي قبل الرمي ومن رمى بعد طلوع الفجر حل له ان ينحر ولو لم تطلع الشمس مع ان الجمهور على ان النحر مثل الضحية والضحية لا تكون الا بعد صلاة العيد ونحر الهدي يكون بعد ان يدخل وقت صلاة العيد لمن له صلاة العيد حتى يصلي اهل مكة حتى يصلي اهل الامصار الذين غير مسافرين يصلون صلاه العيد وهو بعد ارتفاع الشمس قدر الرطب اذا مالك يقول من رمى جمره العقبه بعد طلوع الفجر حل له ان ينحر فله ان ينحر ولو قبل طلوع الشمس